وشجرة تخرج من طور سيناء تبُت بالدهم تبُت بالدهم وصبغ الأكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها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 ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة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 فَإِذَا سَتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِينَ جَانَ أَنَّ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَقُرْرَبِ أَنْزِلَ النِّبُوَاتِ سَلَمُ بَارَكَ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُزِيلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ فَأَرْسَلْنَا فِيِهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لكم, مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْقِيَامَةِ وَأَكْثَرْنَاهُمْ كُفْرًا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 ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث, وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون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 ولقد أتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا بن مريم وأمه آيات وأويناهما وأويناهما إلى رب ذات قرار وميعن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 بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا واخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آيات تتلى عليكم فكنتم علامين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 soon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 يقولون لله قل أفلا تذكرون قل ما رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل ما بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وهو يجير ولا يجار عليه إذ كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون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 قل رَبُّ وَأَنَّى تُرِيَنِي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَى أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُ لَقَادِرُونَ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُرْبِي أَعُوذُ بِكَ مِنْهَا مَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَيْنَ يَحْضُرُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ رَجِعُونَ قَالَ رَبِّ رَجِعُونِ لَعَلِيِّ أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتَ كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائه برزق إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسألون.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 فسأل العاديين، قال إلَّا بِثُمْ إلَّا قَلِيلًا. وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا بِسْتُم إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هو